ضالين آمين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مركوب يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيط مختوم ختامه مسر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 يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَلْبُهُمْ فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَارُّ فاليوم الذين آمنوا مِنَ الكفار يضحكون على الأرائك ينظون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون الحمد لله رب العالمين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 ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطأواها إذ انبعث أشقاها فَقَالَ لَهُمْ رَسُول اللهَّهِنَا قَتَ اللهَّهِ وَسُقِيهَا فَكَلذَبُوه فَقَُْهَا فَدَمدَمَ لَيْهِم رَبُّ بِذَم بِهِمْ فَدَمدَمَا عَلَيْمْ رَبّهُم بِلَ